هذا الأمر وبيان لكون هذا الأمر له مسيس الصلة بأصل البعثة وأنك إن لم تبلغ هذا الأمر فإن فائدة بعثتك ستذهب والأمر الثاني هو والله يعصمك من الناس وهو ضمان لعصمة النبي صلى الله عليه وآله من الناس لعلنا قرأنا الآية ليلة البارحة يا أيها النبي وهذا خطأ مني وأصلحوا إن أخطأت في آية في مجلس خاصا أو عام إذا أخطأت فأصدع فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما أمر بثبليغه في غدير خم وقد نقل إلينا هذا البلاغ المؤالف والمخالف وقد نقل لنا هذا البلاغ من المخالفين عدد كثير جدا والطرق والأسانيد التي نقلت بها هذه الواقعة كثيرة جدا حتى إن بعض علماء السنة صنفوا كتبا في جمع أسانيد حديث الغدير فكان مجموع ما صنفه بعضهم 12 مجلدا فقط في أسانيد حديث الغدير روى فلان عن فلان عن فلان روى فلان عن فلان عن فلان فقط في الأسماء اثنى عشر مجلد وبلغ مجموع ما صنفه بعضهم تسعا وعشرين مجلدا فقط في الأسماء ومن هنا قال غير واحد من العلماء إن لم يكن حديث الغدير معلوما فلا يوجد خبر معلوم في الدنيا إذ لا يوجد حديث عدة رواته يبلغ هذا العدد ومع ذلك فإنك إذا نظرت إلى رواة حديث الغدير خصوصا في الطبقة الأولى الصحابة الذين رووا حديث الغدير ونظرت في صفاتهم فإنه يحصل لك اليقين بصدور حديث الغدير فإنك تجد في رواة حديث الغدير وأنا أبدأ بأشرفهم في رواة حديث الغدير أصحاب الكسا أمير المؤمنين عليه السلام هو أحد رواة حديث الغدير فاطمة الزهراء عليها السلام هي أحد رواة حديث الغدير الحسن عليه السلام أحد رواة حديث الغدير الحسين عليه السلام أحد رواة حديث الغدير إذن من رواة حديث الغدير أصحاب الكساء ومن رواة حديث الغدير الخلص الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام منهم الفضلاء الأربعة المقداد وأمار وسلمان وأبو ذر هؤلاء من رواة حديث الغدير ومنهم الفضلاء من الطبقة الثانية خزيمة وحذيفة وأبو أيوب الأنصاري وجماعة من فضلاء أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من رواة حديث الغدير وترى من رواة حديث الغدير المحايدين ترى منهم سعدا الذي وقف بالحياد في حروب أمير المؤمنين عليه السلام الثلاث في الجمل في صفين في النهروان سعد لم يشارك لم ينصر عائشة ولم ينصر علي لم ينصر معاوية ولم ينصر علي لم يكن مع الخوارج ولم يكن مع علي التزم الحياد ومثله جماعة منهم أبو هريرة عبد الله بن عمر هؤلاء زيد بن أرقم هؤلاء كانوا محائدين يعني لم يناصر علي عليه السلام في حروبه التي كانت تدعو إلى الجنة هذا وصف وصف رسول الله صلى الله عليه وآله الذي رووه رواه القوم في أصح صحاحهم يدعوهم إلى الجنة هؤلاء لم ينصروا أمير المؤمنين عليه السلام ولكنهم أيضا لم يقاتلوه في هذه الحروب هؤلاء من رواة حديث الغدير هذه الأسماء أنس أنس الذي كان صبيا يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي له تلك الواقعة في حديث الطير لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم اتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء أمير المؤمنين عليه السلام فطرق الباب فذهب أنس فرأى علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله على حاجة مشغول اذهب وأتي في وقت لاحق لأنه سمع دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا الدعاء ثانية فجاء أمير المؤمنين عليه السلام فخرج أنس ورآه فقال له رسول الله على حاجة اذهب وآتي في وقت وأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الدعاء ثالثة وعاد أمير المؤمنين وعاد أنس ليعتذر فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله صوت علي عليه السلام فأمره أن يدون ولما عاتب أنس اعتذر أنس بأني سمعت الدعاء فأحببت أن يكون واحدا من قوم نحن لا نعلق على هذا لا يوجد تعليق هم أنفسهم القوم كفون مؤنة التعليق أقصد أنهم كفون مؤنة التعليق أن بعضهم وصل به الأمر أن يقول إن صح حديث الطير بطلت نبوة محمد صلى الله عليه وآله, الله الله عليه وآله. يضيق صدره لا يتحمل أن يكون لعلي هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله نحن لا, لا نريد حتى هذا لا نريد أن نرد عليه لأن هذا وأمثاله يبينون حق علي لا يطمسونه بل يزيدونه تألقا ونظارا على أي حال أنس هذا صاحب هذه الواقعة أنس لم يكن مع علي عليه السلام في حروبه لكنه في نفس الوقت نحن لم نقول فيه ما لم يفعل لا ننسب إليه ما لم يفعل أيضا لم يحارب عليا لم يقف مع عائشة ولم يقف مع معاوية ولم يقف مع الخوارج في معسكرهم هؤلاء الذين وقفوا بالحياد هؤلاء أيضا من رواة حديث الغدير الذين حاربوا عليا أيضا من رواة حديث الغدير من رواة حديث الغدير عمرو بن العاص من رواة حديث الغدير عائشة إذن الذين حاربوا عليا رووا حديث الغدير أمهات المؤمنين من رواة حديث الغدير أم سلامة صلوات الله وسلامه عليها من رواة حديث الغدير الذين تقدموا علي من رواة حديث الغدير أبو بكر عمر عثمان جميعهم رووا حديث الغدير إذن هذا التنوع في رواة حديث الغدير في الطبقة الأولى دليل على أنه حديث حق صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس مكذوبا على رسول الله لأنه رواه المتخالفون رواه أناس متفرقون أطياف مختلفة يوجد تنوع في الرواه التنوع في الرواه يبعد احتمال الاتفاق على افتراء الخبر لأنك تريد من تحصيل من, من النظر في عدد الرواه من الذي تريده عندما تبحث عن تواتر رواية تريد أن تصل إلى القناعة بأن نقلة هذه الرواية لم يجتمعوا ويتفقوا على اختلاق هذا الخبر هذا الذي تبغيه من التواتر وكلما كان المخبرون متباعدين كلما ازدادت القناعة بالخبر الذي يتفقون عليه لأن احتمال اتفاق المتباعدين احتمال أبعد مثل أن يأتيك رجل مثلا ياباني بخبر ويأتيك رجل استرالي بخبر ويأتيك رجل مغربي بخبر كلما تباعدوا عن بعضهم كلما ازدادت الثقة بخبرهم وأنهم لم يتفقوا على اختلاق هذا الخبر إذن حديث الغدير مضافا إلى أنه رواه الجم الغفير عن الجمع الكثير فهو حديث متواتر أيضا حديث تنوع نقلته ورواته فهذا حديث يفيد اليقين فأصل صدور حديث الغدير مما لا ريب فيه وقد أقر بتواتر حديث الغدير جملة من حفاظ القوم منهم المتعصبون المعدودون من النواصب أنا لا أريد أن أحكم على أحد أنا أقول من عد ناصبيا مثل الذهبي عد من النواصب وهو يقول إني نظرت فيما صنفه بعض العلماء في جمع أسانيد حديث الغدير فاندهشت اندهشت أن تتحدث عن شخص متمرس في هذا الفن هو من عندهم من خريتي علم الحديث هذه صنعته وهذا فنه يقول فاندهشت لكثرة طرقه اندهش الذهبي بسبب متى يكون الأمر يصل إلى الدهشة والتعجب هذا ليس بأن يصير عدد النقلة بحد يجب التواتر فإن الحديث المتواتر لا يجب الدهشة إذن هذا يحصل عندما يكون عدد الرواه أكثر من المقدار الذي يحقق التواتر وهذا هو حال حديث الغدير يقول فاندهشت لكثرة طرقه إلى أن يقول أتيقن أن رسول الله قالها. هذا الذهبي المعدود من النواصب فإذا أذعنا بتواتر حديث الغدير جملة من حفاظ القوم وأئمتهم نعم يوجد من شاغب ولكن مشاغبة المشاغب على الحديث المتواتر تفضح حال المشاغب وهي قدح في المشاغب لا في الحديث المتواتر وهذا نظير أنك تسمع ببلد اسمها الطائف وأنت لم تراها ولكنك تتيقن أنه توجد مدينة اسمها الطائف من أين تتيقن بهذا؟ تقول لكثرة من أخبرني عن هذه المدينة ولا أحتمل أنهم اتفقوا على الكذب فهذا خبر متواتر فلو أن أحدا بجانبك سمع كثرة الأخبار وقال أنا لا أتيقن لو سمع الناس به لعدوا ذلك يشي أي إنكاره يشي بأن في عقله لوثة فإن كون الحديث المتواتر يورث اليقين أمر لا يحتاج إلى استدلال فإن المتواترات من الضروريات أي كل من حصل عنده الحديث المتواتر فإنه يحصل له اليقين من غير أن يحتاج إلى استدلال لا يقول أخبرني عدد كثير يمتنع تواطؤهم على الك... لا يقول هكذا بل إن الخبر الأول يوجب درجة من الاحتمال والثاني يوجب زيادة تلك الدرجة والثالث يوجب زيادتها وهكذا فتتراكم الظنون وتقوى الاحتمالات إلى حد يحصل اليقين وقناعة النفس بما وصل إليه من احتمال الصدق المخبرين <تصفيق> إذن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري فمن أنكر ذلك؟ دل ذلك على أن في عقله لوثة وقد نقض علماؤنا على جحد حديث الغدير مع تواتره نقضوا بنقوض أنا أذكر نقضين لا تنسوا النقض الأول النقض بإنكار ابن مسعود رحمه الله وهو صحبي من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام من المبادرين حاله حال أبي سعيد الخدري وجماعة من المبادرين أي في الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ابن مسعود قد صح عندهم أنه كان يحك المعوذتين من المصحف وكان يقول إنهما ليستا من كتاب الله فهل أضر إنكار ابن مسعود المعوذتين بتواتر المعوذتين إن قلتم نعم أبطلتم القرآن إذن كون ابن مسعود جاحدا قرآنية المعوذتين وأنهما من كتاب الله هذا لا يضر بتواتر المعوذتين وأنهما من القرآن ومن كتاب الله الإنسان يجحد المتواتر غفلة من إما عن الأخبار التي تواترت أو غفلة عما يوجب إيراث الأخبار المتواترة لليقين فإن قلت فكيف يحصل ذلك والحال أن ذلك ضروري قلت قد تعرض العلماء لذلك وقالوا إن البديهة قد تعترضها الشبهة ومن ثم قالوا إنه بد لك من حفظ جواب علمي تقابل به كل من أنكر البدهيات فتقول له كلامك شبهة في مقابل البديهة ويرون حكاية يذكرونها إما للعبرة أي إن الحكاية مختلقة وتذكر للعبرة فقط مثل كليلة ودمنا أو إنها لها حقيقة وسواء كان لها حقيقة أم لم يكن فإن لها أمثال فإن الذين ينكرون البدهيات ليسوا قليلين فيحتاج الإنسان إلى مثل هذا يقال إن أرسط هرج مع تلامذته ووصل معهم إلى بركة فيها ماء فسألهم في البركة ماء قالوا نعم فأقام لهم دليلا عقليا على خلو البركة من الماء فعجزوا عن دفع دليله وصارت أمام أعينهم كالغشاوة وما إن التقطوا أنفاسهم ليعودوا إلى قناعتهم بوجود الماء في البركة حتى أقام لهم دليلا ثانيا يقال إنه أقام ستة عشر دليلا على خلو البركة من الماء كل ذلك وهم يعجزون عن نقض شيء من هذه الأدلة ثم جاء أحد تلامذته وحمله ووضعه في البركة وقال أخبرنا الآن في البركة ما أم لا إذن هذه البراهين التي تشبث بها أرسطو هي الشبهات في مقابل البديهة وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء؟ فإذا جحد هؤلاء مثل جحد ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ومن النقوض التي نقض بها العلماءنا على من جحد الغدير مع تواتره أن نقض عليهم بجحد الملاحدة لمعجزات نبينا صلى الله عليه وآله <تصفيق> وأما سؤالكم عن الرجعة الرجعة نحن لدينا روايات كثيرة جدا في امر الرجعة فلا يسعنا بعد هذه الروايات الكثيرة أن ننكر أمر الرجعة بعض العلماء حاول أن يجمع أن يحصي روايات الرجعة فأوصلها إلى أكثر من مئة رواية السيد شبر رحمه الله وهو عالم جليل وهو من مدرسة الحديث جمع من روايات الرجعة أكثر من مئتي رواية بطل العلم الحر العامل رحمه الله صنف كتابا جمع فيه أخبار الرجعة مرفوع على النت اسمه الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة جمع فيه أكثر من ستمائة رواية في الرجعة فمثل هذا الأمر يصح إنكاره إن لم تثبت هذه الحقيقة بهذا العدد من الروايات فأي حقيقة تثبت إذن أمر الرجعة لا يمكن انكاره. لكن هذا كله إنما هو في أصل الرجعة وأما تفاصيلها متى تكون؟ من هو الذي يرجع؟ ما هو المقدار الذي يرجع فيه؟ ما هو دور من يرجع؟ هذه تفاصيل الرجعة هذه ليست أمورا ثابتة باليقين فلا يمكننا أن ننظر إلى رواية وردت في الرجعة فنقول هذه الرواية التي وردت في الرجعة فيها كذا وكذا مثلا فيها أن الإمام الحسين عليه السلام يكون بعد الإمام المهدي ثم فنبني عليه ليس في وسعنا أن نصنع ذلك لم؟ لأن هذه التفاصيل ليست متواترة فأصل الرجعة متواتر وأما تفاصيلها فليست متواترة عندنا أصول نرجع إليها من الأصول؟ أن لا تخل الأرض من قائم لله بحجة هذه الأصول كما يقرها الشيعة أيضا يقرها غيرهم وقد صرح كبار علمائهم بأن هذا هو الرأي الصحيح عندهم ليس عندنا عندنا هذا من أصول ديننا عندهم أن هذا هو الرأي الصحيح أنه لا تخل الأرض من قائم لله بحجة من هو القائم لله بحجه. يجوز أن يكون آخر قائم لله بحجة هو الإمام المهدي ويجوز أن يكون غيره نحن في ذلك هذا ما يقتضيه العقل نحن في ذلك أتباع للشرعنا ما دل عليه الشرع أخذنا به فإذا كانت الروايات في ذلك واضحة أي كانت صدورها قطعيا وكانت دلالتها قطعية اتبعنا ما جاء, ما جاء به الشرع وإلا أي إن لم تكن الروايات قطعية الصدور أو لم تكن قطعية الدلالة أو اختلت قطعية الجهتين معا فإننا فها على مثل هذا كما جاء في الرواية على مثل هذا يعني الشمس وإلا فها وأومأ بيده إلى فيه فإذن هذه الجهة التفاصيل ليست قطعية فنحن <ترجمة> <normalisation> <تسمع> الحديث الامام <heart> في <تصفيق> الامامه حديث يقع في أكثر من علم وينبغي ان يحرر مفهوم الامامه عند الحديث عن الإمامة في أي علم من العلوم عندما نتحدث في العقائد فإن مقصودنا بالإمامة الإمام هو المقدم المتبوع المتبوع في بيان الشرع المتبوع في إقامة الشرع المتبوع في الحكم هذا إذا تكلمنا عن الإمامة في العقائد يعني في علم الكلام وتعريف الإمام في علم الكلام علماء الكلام علماء أفذاذ يتنبهون لهذا وتعريف الإمامة في علم الكلام تعريف متفق عليه بين الشيعة والسنة يقولون الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص واحد نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وللإمام شروط يوجد شروط اتفقنا نحن وإياهم عليها ونحن اتفقنا نظريا وتطبيقيا يعني التزمنا هذه الشروط نظريا وتطبيقيا مدرسيا وعمليا هم اسألوا مثلا من جملة الشروط العلم هل التزموا بأن يكون الإمام عالما أم قالوا بإمامة من لا يعرف حكم التيمم والذي إذا لم يجد ما أن يترك الصلاة عمود الدين شهرا هذا ابحثوا عنه أنا لا أريد أن نتكلم عن غيرنا نحن نبين عقيدتنا هل التزموا ببطلان إمامة من يقول حتى ربات الحجال أعلم منه أم قالوا بإمامته الشجاعة الشجاعة صفة وافقون عليها قالوا من صفة الإمام الشجاعة هل التزموا هذا الشرط أم قالوا بإمامة من فر كأنه ماذا ارجعوا إلى تطبيقهم لهذه الشروط إذن نحن التزمنا نظريا بشروط في الإمام و دققنا في تطبيق هذه الشروط عمليا على من نقول بإمامته غيرنا ماذا صنع سلوهم طيب هذا إذن في الإمامة في علم الكلام إذن الإمامة في علم الكلام هي رئاسة في الدين والدنيا لشخص واحد نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله الإمامة التي تسأل عنها أنها لداود أو الإمامة لإبراهيم هل هي الإمامة بهذا المعنى؟ هل هي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إبراهيم إمام نيابة عن رسول الله خلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس الأمر كذلك يعني بالمعنى الذي نعرفه ألا لا تدخل في المساء الغيبية بالمعنى الذي نعرفه وهو شرط من عقيدتنا إمامة إبراهيم ليست بهذا المعنى ربما بمعنى معرفي من كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا أن لا يكون أن ليس لأحد منصب إلا نيابة عنه هذا جانب آخر لا نتكلم فيه نحن نتكلم عن الجانب المع... العقدي ليس الجانب المعرفي إذن من الناحية العقدية إمامة إبراهيم ليست نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليست خلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله طيب إمامة داود أيضا ليست كذلك إذن تلك الإمامة غير هذه الإمامة طيب يوجد في الكافي أكثر من حديث جام وصف جامع يوجد في الكافي بهذا العنوان بعنوان حديث جامع في وصف الإمام ببالي توجد روايتان مفصلتان ينبغي للمؤمن أن يقرأ هاتين الروايتين روايتان شريفتان في وصف الإمام رواية عن الإمام الصادق عليه السلام وفيها وصف جامع للإمام ورواية عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا فيها وصف جامع للإمام للإمام بقول عام ليس لإمام مخصوص طيب الإمام وحيد عصره وأوصاف كثيرة جامعة هذه الإمامة التي في هذا الحديث هل هي بيان للإمامة الكلامية العقدية لا هذا الوصف الذي جاء في هاتين الروايتين وصف للإمامة التي لهم عليه السلام لكن لا يلزمنا أن نعتقد بها ليست شرطا في العقيدة يعني لو أنك لم تقف على هذه الرواية أو على هاتين الروايتين ولم تعرف هذه الأوصاف من أوصاف الإمام وإنما اكتفيت بأن تعتقد بأن علي عليه السلام وأن الأئمة من ولاده عليهم السلام هم المقدمون المتبوعون في هذه الأمة الذين يجب علينا أن نأخذ عنهم الدين وأنهم هم كما عرفنا الإمام بالمعنى العسكري بالأمس القائد الأعلى للقوات المسلحة بحسب التصنيف اليوم لو أنك اعتقدت هذا في أئمة أهل البيت عليه السلام ولم تعرف ما جاء في هاتين الروايتين أنت من الناجين أنت من المؤمنين أنت من الموعودين بالجنة إذن الإمامة بالمعنى العقدي غير الإمامة التي جاءت في هاتين الروايتين الشريفتين إذن صار عندنا إطلاقات للإمام نحن قلنا علي الأول هذا معنى للإمامة هذا امر عقدي يوجد معنى للإمامة يفوق مرتبة النبوة. مرتبة النبوة هذا ليس دخيلا في العقيدة أئمة أهل البيت عليه السلام لهم هذه المرتبة الروايات التي جاءت عن طريق أهل البيت عليه السلام تدل على ذلك لكن ليس اعتقاد هذا شرطا في الإيمان وإنما هو من كمال المعرفة من أراد الاستزادة بمعرفة مقامهم وشأنهم عليه السلام فليتعرف على مقامهم من خلال هذه البيانات الشرعية إمامة إبراهيم متى أعطي إبراهيم الإمامة وعطي الإمامة بعدما أقام البيت هو مع إسماعيل بعدما أقام البيت مع إسماعيل إذا إسماعيل كان كبيرا إسماعيل متى رزق إبراهيم الذرية عندما صار شيخا عندما جاءته الملائكة عندما صار إبراهيم ليس فقط رسول بل صار يأمر يأمر لوطا لوط نبي يأمره بأن يذهب ويبلغ إذن ابراهيم وصل إلى مكانة عالية من النبوة ثم بعد ذلك دعا ربه أن يجعله إماما للناس وقد أجاب الله دعوته إذن إمامة إبراهيم جاءت متأخرة هل يجوز أن يعطى الأعلى رتبة سمة من سمات الأدنى مثلا نأتي إلى طالب في الكلية أو أفرضوه متخرج شخص عنده شهادة دكتورة فنقول له سنعطيك شهادة الابتدائي نكرمك يعقل هذا؟ لا يعقل إبراهيم عليه السلام أعطي الإمامة بعد أن صار نبيا وبعد مدة إذن هذه الإمامة التي أعطاها الله إبراهيم عليه السلام أعلى من النبوة التي كانت لإبراهيم عليه السلام طيب إمامة أيمتنا عليه السلام إمامة أيمتنا لا يمكن أن نقيسها إلى نبوتهم هذا كلام باطل لم لأنهم ليسوا أنبياء فإذا لا يصح أن نقيس إمامتهم مع نبوتهم من قال هذا فهو كافر عندنا إمامة أيمتنا نقيسها إلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا باطل لأنه ليس هم فقط بل نحن نعتقد أنه لا كمال في الكون إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله اللهم لهم ولي غيرهم فاذا لا يصح ان نقيس امامتهم بنبوته صلى الله عليه واله طيب نقيس امامتهم مع امامه ابراهيم عليه السلام هذا وجه من وجوه القياس او نقيس امامتهم مع نبوته غيرنا نبينا صلى الله عليه وآله هذا يحتاج إلى مراجعة أدلة الشرع لا يصح أن نتكلم فيه من تلقاء أنفسنا قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق غيرنا أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة شباب أهل الجنة برغم من رغم وبرضى من راضي شباب أهل الجنة يدخل فيهم الأنبياء إذن الحسن والحسين سيدة أهل الجنة سيدة أهل الجنة, سيدة أهل الجنة سيد عندما اقول زيد عم احمد اذا اردت ان اقلب ان اقلب النسبه أقول أحمد ابن اخ زيد طيب إذا قلت الحسن سيد شباب أهل الجنة أقلبها شباب أهل الجنة عبيد للحسن هذا ليس كلام الشيعة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي تواتر عند غيرهم تواتر ليست رواية آحاد تواتر إذن كل من في الجنة عبيد للحسن ليس من كتب الشيعة واللغة العربية ليست للشيعة اللغة العربية للجميع من لا يعرف العربية يرجع إلى العربية هو لينظر سيد مقابلها ماذا ليرجع لكتب اللغة كتب اللغة فيها مثلا يقولون الليل ضد النهار الصيف ضد الشتاء فليرجع إلى كتب اللغة فلينظر سيد ضد ماذا طيب هذا في الحسنين وقد جاء عندهم وأبوهما خير منهما طيب أمير المؤمنين عليه السلام قد تواتر تحدثنا عن حديث الغدير عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرق القوم من كنت مولاه فعلي مولاه علي مولى كل من كان رسول الله صلى الله عليه وآله مولا له. ما معنى مولى؟ معنى مولى سيد الفرق بين كلمة سيد وبين كلمة مولى أن كلمة مولى من الأضداد العرب عندهم في لغتهم نوع طراوة بعض الكلمات عندهم يطلقونها على الشيء وعلى ضده فالشراء مثلا والاشتراء البيع من يقولون من الأضداد باع وابتاع شرى واشترى المولى تطلق على السيد وعلى العبد إذن المولى بمعنى السيد نحن نعلم أن من كنت مولاه ليس بمعنى من كنت عبده والعياذ بالله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد جميع الكائنة فإذن المقصود من كنت سيدا له فعلي سيده إذن يدخل في هذا كل من كان من كل من كان رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا له طيب أنت مني بمنزلة هارون من موسى ما هي منزلة هارون من موسى ما هي دعوة موسى منزلة هارون من موسى بينات في القرآن الكريم في آيات متعددة منها هذه الآية منها ان موسى عليه السلام وهارون اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري هذا هو الذي أريد أن أستشهد به وأشركه في أمري هارون شريك موسى في أمره إذن بمقتضى المنزلة علي شريك لرسول الله صلى الله عليه وعلا في أمره ما هو أمر رسول الله أمر رسول الله مذكور في القرآن الكريم لن نفيض في تعداد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن منه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ومعلماً وكثير من الأمور التي لرسول الله صلى الله عليه وآله إذًا علي شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولكن رسول الله استثناء شيئًا إلا أنه لا نبي بعدي إذن علي ليس شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآله في أمر النبوة وهو شريك له فيما سواه من أمره أفمن كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآله في أمره يعدل به غيره لا يعدل به ومن ذلك أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك مروي في صحيح البخاري أنت مني وأنا منك أنت مني يعني أنت جزء مني يدي مثلا وأنا يدك أو أنت راقبتي وأنا رقب ليس هذا المعنى من هنا ليست للتبعيض بل من بيانية أي لبيان الجنس والمسانخة مثل أن تقول لبائع الفاكهة ترفع حبة عنب تقول أريد صندوقا من هذا العنب لا تريد بعض هذا العنب لأن الصندوق ليس جزءا من حبة العنب الصندوق فيه حبات عنب أو ترفع له مثلا حبة من البرتقال وتقول أريد صندوقا من هذا البرتقال يعني من جنسه مثله من سنخه قال لعلي أنت مني يعني أنت من سنخي لم يكتفي قال وأنا منك يعني وأنا من سنخك وفي هذا الدلالة على كمال المشاكلة والمشابهة بينهما أفمن كان من رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه المثابة يقاس به غيره لا يقاس به غيره إلى هنا هذه الأحاديث متواتر في صحيح البخاري في صحيح مسلم إلى الآن لم نأتي بذكر مادرك شيعي بل من كتب غيرنا إذن هذه منزلة علي بن أبي طالب عليه السلام علي إذا كان من رسول الله وكان رسول الله منه إسماعيل الكوراني إمام من أئمة أهل السنة هذا الإمام له كلمة عظيمة في حق فاطمة عليها السلام يوجد بحث بين السنة من هي أفضل امرأة جماعة منهم قالوا أفضل النساء فاطمة بعضهم قال أفضل النساء عائشة الكوراني عالم سني إمام من أهل السنة قطع هذا البحث نحاره إلى القبلة بكلمة قال ان فاطمه قال فيها رسول الله صلى الله عليه واله فاطمه بضعه مني وشعره من لا يوازيها الثقلان فكيف بالبضع لو وضع جميع الثقلين في كفة الإنس والجن تخيل من في الإنس الأنبياء والمرسلون جميعا, جميعاً. ليس مقارنة الواحد بالواحد هذا ليس كلام شيعي ها كلام الإمام الكوراني إمام أهل السنة يقول لو وضع جميع الثقلين في كفة من الميزان ووضع رسول الله يقول لا ما هذا الكلام ووضعت شعرة من رسول الله في الكفة الأخرى لا راجحت كفه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم على الثقلين جميعا ليس على الواحد الواحد يعني انتم تقارنون فاطمه بمن باعوا والأب والأم والجد والجدة و... و... و... وشعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في الكفة الأخرى شعرة رسول الله ترجح بهم طيب ثم يقول وتظنون أن فاطمة هي شعرة من رسول الله أستغفر الله ما هكذا قال رسول الله بل قال فاطمة بضعة مني وقد جاء في الحديث لولا أن الله خلق علي ما كان لفاطمة كف آدم فما دونه هذه رواية شيعية نختم بها على الأقل بعد كل الروايات التي جاءت من طرق غيرنا نختم برواية شيعية والحمد لله يعني.